ربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، يلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين.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 ما أدرى كما يود الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأم يومئذ لله.